اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغطوب عليهم ولا الظالمين آمين فلما قضى موسى الأجل وسارى بأهله آلس من جانب الطور نارا قال لأهله يَرُدُّ عَلَيَّ آتِيتُكُم مِّنْهَا بِقَبْرٍ أَوْ جُذُوتَةٍ مِّنَ النَّارِ لَعَنَكُمْ تَصْلُون فَلَمَّا أَتَاهَا لُدِيًّا مِّن شَاطِئِ الوَادِ الأَيْمَنِ فِي البُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ رَشَّجَرَ تِ أَن يَا مُوسَى أَن يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَأَن أَلْقِيَ عصاك فلما رآها تحتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تقف إنك من الآمنين. أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واغم إليك جناحك من الرهب فذلك برهادان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين وَإِنَّ رَبِّي إِنِّي قَتَلْتُ مِنْ دِمَءِ نَفْسٍ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُون وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَبَصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِي يَرِدْ أَن يُصَدِّقَنِي فَأَرْسِلْهُ مَعِي يَرِدْ أن وَلا تَرْتَدُّ عَنْكَ بَعْثُكَ وَلا يَجْعَلُ لَكُم مَأْسًا قَالًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُم بِآيَاتِنَا أَنْتُم وَمَنِ الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حميده ربنا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 وجاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفتر وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وقال موسى ربي أعلم بمن قالون وقال فرعون يا ايها المرء ما علمت لكم اله غيري فانقدني يا ها ما نعط الطين فجعلي صرحا فجعلي صرحا علني اضطلع الى اله موسى وان غير من الكاذب فاستكبره وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبدناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمون وجعلناهم أئمة يدعون إلى ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين الله মন হ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 ولكننا اشأنا قرونا فتقاول عليهم العمر وما كنتساوي في اهل مدينت كن عليهم اياتنا تتلو عليهم اياتنا ولكننا كنا وَما كُ تَ بجَال بقُور إادنا وَلاِ الرحبَة م الربِكَ للتذِ رَقَ لتُذِ رقَوَّ دَ مِ النذير م قَْكَ لاعَهُ يدذَك الله لمن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 أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك, فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءه الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بِمَا أوتي موسى من قبل قالوا سحرا لتظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله وأهدا منهما أتبعه إن كنتم صادقين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 ওই মন আম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 हाराम माली क्यों हाज कर बनाय ता बैध है जानते हम देख इसलम श्रेष्ठत शुक्रवार प्रत साढ़े एगारोट पुन सम्प्रचार सकाल साढ़े दस टाय बांग Dialogue. Dialogue. Dialogue. Discussion. Discussion. Discussion. Debate. Debate. Debate. Rebuttal. Rebuttal. Conclusion. Rebuttal. Conclusion. Eliminate misconceptions about religion. Get enlightened. Witness Dr. Zakir Naik in a battle of words. Dekhun. Shommukh Shomore. Prathiriosh Potibar. Ratnoatay Pappunosh Shomprachar. Shakal Kshay Doshtay Bangaladeshe. Beast TV Bangalai.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 هُمْ نَرْتَيْن بِمَا صَبَرُوا أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ نَرْتَيْن بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَيَدْرَءُونَ الْحَسَنَةَ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عنه.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 أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْفَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ يُجْفَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا ولكن أكثرهم لا يَعْلَمُونَ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 وما كنا مهلك القرى إلا الله কুহ লিখিল পুর আহ আখ্লা আল্লাহ মন الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم نالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضوء الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كما نتعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين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 فاستبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل دعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون ويوم ينعديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ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 وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون نحمده <تصفيق> ربنا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 ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا آتوا برهانكم فعالموا أن الحق لله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 من قبله من القرون من هو أشد منه قوة من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون الله أكبر الله أكبر أي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 আমল করলেই কি হয়ে যায় পাবেন কি যা কিছু করছে তাই অবশ্যই নয় যতক্ষণ না আমল এবাদত কবুল ও সংরক্ষণের শর্ত হয় एकम्रीजुला सारा विश्व जनप्रिय हो देखुन उठे देखूल मौलिक ज्ञान प्रति शनिवार रे आठ टेब समय पिस